أوله تعالى أفإن مات أو قتلاً قلبتم على أعقابكم لازلنا مع تفسير هذه الآيات التي فيها ذكر شيء من أحوال الأحد وأهل الأحد وما حصل لهم من الأسى والآلام والأحزان والشجان في تلك المعرة العظيمة التي فقدوا فيها أحبتهم وإخوانهم نحو السبعين ما بين الأنصار أو من الأنصار المهاجرين وجلهم من الأنصار قتلوا في تلك المعركة فقال الله سبحانه وتعالى يسليهم بمثل هذه التسليات العظيمة ويثبتهم جل وعلا يثبت على دين الله وإن حصل ما حصل ولو فأرقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول أدخلت من قبله الرسل فلا يوجب ذلك انقلابا واتدادا وتركا للجهاد بل هذا يحملكم على الثبات وعن الاستمرار على الخير فرسول الله كغيره من الرسل المتقدمة قتلوا حصل لهم ما حصل وأقوامهم ثبتوا بعدهم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عن عقابكم فهذا استفهام انكاري. فلا ينيق بكم إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم أن يحصل ارتداد عن الإسلام أو ترك للجهاد فهذا لا يليق بكم فلكم أسوى في الرسل الذين سبقوا وفي أقوامهم فإنهم خلت الرسل وثبت أقوامهم على دينهم وعلمهم عليه وأنتم أحراه وأليق وأخلق بهذا أنكم تثبتوا ولو فارقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يليقوا بكم بعد أن علمتم مثل أحوال الرسل المتقدمة وأحوال أقوامهم أنكم تنقلبوا على عقابكم وترتدوا عن الدين يرتد بعضكم عن الدين أو بعضكم يترك الجهاد فهذا عتاب وإنكار من الله جل وعلا لأصحاب محمد الكرام رضوان الله تعالى عليهم أفإن مات أي محمد أو قتل محمد انقلبتم على عقابكم فهذه فيها تثبيت عظيم وقد ثبت الصديق رضي الله تعالى عنه أصحاب محمد لما مات لما مات رسول الله ثبتهم بهذه الآية وذكرهم بهذه الآية والآية في أحد وأخذها الصديق واستدل بها في موضعها وكأنها لأول مرة تنزل عليهم وهي قد نزلت قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام فاستدل بها عند موته وهذا يدل على فقه حظيم خرج الصحابة يتلون هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والطرق يمشون وما محمد إلا رسول قد خلت يسلون أنفسهم أن الله أخبرهم وإنزال هذه الآية فيها حكمة لمثل هذا اليوم أن الله ثبت الصحابة بالصديق رضي الله تعالى عنه لما تلع عليهم هذه الآية التي قد سبق نزولها في أحد فذكرها لهم كأنها نزلت أول مرة والقرآن صالح لكل زمان ولكل مكان، وليس معنى ذلك أنه يستدل به في عهد رسول الله بعد موته خلاص، أو يستدل به في عهد الصحابة والزمن المتقدم، وأما بعد ذلك فلا يصلح للاستدلال فإن حصلت حوادث لا يصلح الاستدلال أو الاستدلال بالقرآن لها، هذا كفر، والعياذ بالله ما فرطنا في الكتاب من شيء. فتجد الأمر التي لم يؤت أو لم يأتي القرآن بتفصيلها فإنها داخلة في الإجمالات الأمور الحادثة الآن هذه موجودة داخلة في إجمالات القرآن فما من شيء يحتاج العباد إليه في دينهم إلا هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى إما تنصيصا أو دخولا في عموم الأدلة دخولا في عموم الذي يريد زحزح القرآن بمثل هذا ويبعد التحاكم إليه فهذه زندغة وأنه لا يصلح القرآن إلا للزمن الذي نزل فيه فالقرآن صالح لكل زمان سواء كان زمن النزول أو الزمن الذي بعده ومن اعتقد غير هذا هذا كفر بالله اعتقاد كفري والعياذ بالله فأبو بكر استدل بآية نزلت بأحد ولنا أن نستدل بها أيضا كذلك في هذا الزمان إذا حصل شيء من خلخلة في الصفوف السلفية بسبب موت بعض أهل العلم بسبب موت بعض أهل العلم ويحصل رجوع عن السنة ورجوع عن الخير الذي كان عليه هذا ال... الذي رجعه وحار بعد قوله يقال له ما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عات للصحابة من أجل هذا الأمر فلا ينيق بك أنك ترجع القهقراء بعد أن عرفت الحق لأجل موت فلان وفلان فالقرآن يستدل به على الحوادث التي تتناسب وتتناسق. فانحصل هذا عتاب وإنكار أف إن مات أو قتل إن قلبتوا على عقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيء، فلن يضر الله شيئا، وإنما ضر العائد عليه. فأما الله سبحانه وتعالى يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا فما يضر الله شيئا أبدا هؤلاء الذين يرجعون إلى القهقرة ويرجعون عن الاستقامة وعن الخير فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فالله لا يتضرر سبحانه وتعالى بارتداد من ارتد, من ارتد ولو ارتدت الأمة كلها عن بكرة أبيها فالله ليس مبال بهم فإنهم لا ينفعون إلا أنفسهم بالتمسك بهذا الدين وأما الله سبحانه وتعالى فلا يعود عليه عوائد من العباد لا, لا عوائد خير ولا عوائد شر يتضرر بها سبحانه وتعالى فلا عوائد خير ينتفع بها ولا عوائد شر من العباد يتضرر بها جل وعلا كما في هذه الآية إنكم أو كما في هذه الآية التي أشرنا إلهة ولا يحزنك الذين يسارعون والكفر وهكذا الحديث القدس المعلوم الذي يحفظه إخوان إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني عباد فقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أما أنه يتضرر فلا يتضرر نعم رب ما يتأذى من المعاصي يؤذين ابن آدم وكذلك إن الذين يؤدون الله ورسوله لكن لا يلزم من الأذى الضرر لا يلزم فقد يحصل أذى لكن من غير ضرر فالله يتأذى من معاصي العباد جل وعلا وينتقم إذا تهكت المحارم فإن العباد يؤدون الله بالمعاصي يؤدون الله بالفجور ولا يلزم من ذلك الضرر ولا يستطيعون أن ينحقون الضرر بالله جل وعلا لكن الله يغار ويتأذى من هذا الإجرام الذي يفعله بعض العباد ومن هذه المعاصي التي يرتكبونها ويربعون الحجوب دونها أما أنه يتضرر فليس هناك تنازم بين الأذى والضرر قد يحصل أذى ولا يحصل ضرر إن الملائكة يتتأذى مما يتأذى منه بن آدم ولا يستطيع بن آدم أن يلحقوا ضررا بالملائكة والله أعظم سبحانه وتعالى له المثل اعلى جل وعلا واما الاذى يحصل الملائكة الاذى يحصل من هذا الرائح ومن هذه الامور القبيحة التي يفعلها بعض العباد تأذى مما يتأذى منه بنو ادم فما بن آدم يتأذى منه بنو ادم تأذى منه الملائكة والله سبحانه وتعالى يتأذى من معاصي العباد ومن سب الدهر يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر فهذا اذى يتأذى منه الله سبحانه وتعالى، ولا تلازم بينه بين الضرر، فكل ضرر أذى، وليس كل أذى ضررا، ليس كل أذى ضررا، وأما الضرر فمعنى أنه أذى حاصل، فإذا تضرر الشخص معنى أنه تأذى، ولا يلزم من الأذى الضرر، لا يلزم من الأذى الضرر، فقد يحصل الأذى ولا يحصل الضرر. ولا يحصل ضرر كما في هذا الأذى اللhtaking epidvy and إن الملائكة تأذى من يتأذى من ابنه ولا يستطيع العبادة أن يلصل ضررا بالله سبحانه وتعالى ولا بملائكته أما الأذى يحصل الأذى يحصل فهذا يعلم ويفهم أن كل ضرر أذى وهذا باللازم لازم الضرورة أنه إذا حصل الأذى حصل الضرر ولا يلزم حصول الأذى حصل الضرر لا يلزم حصول الأذى, الأذى حتى يتبين لك الأذى وتجمع بينها تجمع بينها تقول كيف الله يقول يؤذيني يؤذيني ابن آدم ما يلزم منه ضرب ما يلزم منه ذلك الله يقول إنكم لن تبلغوا ضرفا تضر فتضروني وهكذا الآية لن يضر الله شيئا والله ما يتضر بفعلكم ولا بارتدادكم هذا الارتداد ولا بتركون الجهاد أبدا الله ناصر دينه سبحانه وغالب على أمره ولكن هذا يعود عليكم وأما الأذى فقد سمعت قد جاءت به الأدلة أن الله يتأذى من المعاصي ويتأذى من فجور الفاجرين ولا يحصل عليه ضرر من هذا الفعل لا يعود عليه ضرر سبحانه وتعالى فهذا هو الفرق بين الضرر وبين الأذى أن الضرر أبلغ من الأذى وكل ضرر فهو بالضرورة أذى وليس كل أذى بالضرورة ضرر لا ما يلزم يحصل أذى ويحصل ضرر قال رحمه الله قوله تعالى أفإن مات أو قتل إن غلبتم على أعقابكم رجعتم إلى دينكم الأول فما هو الاستفهام أفإن مات أو قتل نعم استفهام إنكاري إنكار على الصحابة هذا الذي حصل في الصف وربما حدث بعض الناس نفسه أنه ربما خلاص رسول الله مات يعني نترك الجهاد نترك الجهاد وربما استغل المنافقون هذا استغلالا عظيما وحاولوا أن ينتشلوا الصحابة أو بعض الصحابة عن دينهم وعن الخير الذي هم فيه الله حذرهم من هذا من ترك الجهاد ومن الاتداد الكلي حذرهم من دين الأمرين فهو يشمل هذا وهذا إن غلبتم أي برجوعكم عن دينكم أو إن غلبتم وتركتم الجهاد لا يصلح هذا لا ذا ولا ذا يصلح منكم ولا يليقوا بكم انظر لهذا التعقيب بعد أن ذكر لهم الرسل التي خلت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضر أقوامهم خلوا الرسل وموت الرسل ثبتوا على دينهم وأنتم أليق بكم وأخلق قال رجعتم إلى دينكم الأولي قوله تعالى ومن ينقلب على عقبيه فيرتد ومن ينقلب على عقبيه فيرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده كيف الجمع بين قوله لن يضر الله شيئا يؤذيني يا انور ابن ادم مم. نعم ما يلزم الا ضرر احسنت فالضرر ابلغ فكل ضرر بالضرورة أذى وليس كل اذى شيء ضررا أحسنته يحصل هذا ولا يحصل ضر أحسنته والآية قد جاءت بإثبات هذا إن الذين يؤذون الله ورسوله والحديث أيضا القدسي قد جاء بإثبات هذا يؤذين ابن آدم قال فلن يضر الله شيئا بارتداده وإنما يضر نفسه نعم وإنما يضر نفسه بهذا الارتدال ما أعظم هذه الآيات ما أعظم هذه الآيات فعل هذا الشخص يثبت على دين الله جل وعلا ويعلم أنه إنما يحسن لنفسه بثباته يحسن لنفسه إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها أي عليها اللام بمعنى على فلها عليها قال وإنما يضر نفسه وسيجزي الله, الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين أي الثابتين على دينهم على خلاف في معنى الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين من هم الشاكرون هؤلاء معنى سيتيب الله الشاكرين اختلفوا تلف أهل العلم في الشاكرين على ثلاث أقوام فقيل أنهم الثابتون على دينهم وسيجزي الله الشاكرين الثابتين على دينهم وقد جاء عن علي قال وكان أبو بكر أمير الشاكرين أي أمير الثابتين رضي الله تعالى عنه, عنه فهذا قول في الشاكرين من هم الشاكرون وسيجزي الله الشاكرين فقيل الثابتين على دينهم وقيل أنهم الشاكرون على التوفيق الهداية شاكرون الله على توفيقه وعلى هدايته وسيجزى الله الشاكرين على توفيقه وهدايته وقيل على الدين وسيجزى الله الشاكرين على دين الله فإنه شكر الله على دينه سبحانه وتعالى هذه ثلاثة أقوان في الشاكرين القول الأول أي الثابتون على الدين وسيجزى الله الشاكرين أي الثابتين على الدين وقال علي رضي الله تعالى عنه كان أبو بكر أمير الشاكرين والقول الثاني أنهم الشاكرون على التوفيق الهداية وفقهم الله وهداهم سبحانه وتعالى والثالث الشاكرين على الدين وسيجزي الله الشاكرين على الدين وكلها قوال صحيحة ما في تباين بينها ولا تخالف ونطور ولا كلها قوال صحيحة فهؤلاء كلهم شاكرون الذين يشكرون الله على الثبات على الدين شاكرون والذين يشكرون الله على توفيقه وهداية كلانك وأيضا الذين يشكرون على دينه وعلى هذه النعمة العظيمة كلهم شاكرون فعلى هذا الآية تحتمل جميع المعاني وسيجزي الله الشاكرين ثابتين شاكرين الذين على توفيقه وهدايته شاكرين على دينه فهذه أقوال الشاكرين قال رحمه الله تأين من تفسير هذه الآيات المختصرة أفإما تأوقتنا انقلبتم إلى آخره قال قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين تكرر الشاكرين وسنجزي الشاكرين ويأتي الكلام عليه. وليس كل من يريد ثواب الآخرة نؤتي منها أو يريد ثواب الدنيا نؤتي منها أبدا وإنما يعني هذا تقييد يعتبر تقييد الآية التي فيها الإطلاق يعني بإذن الله سبحانه وتعالى هنا فيها إطلاق لكن بإذن الله جل وعلا والله يؤتي من شاء جل وعلا ثواب الدنيا ويمنع من شاء جل وعله. ولو الحكم البالغة وليس العم ما يفعل. فليس كل من أراد ثواب الدنيا يؤت حاصل هذه الآية أيضاً عظيمة. وهذا كلام مستأنف يتضمن الحث على الجهاد في سبيل الله وإعلام الصحابة بأن الموت لا بد منه ولا محالته ولا فوت من الموت أبدا ولا يغني حذر من قدر فإذا حل القدر فإن جميع الوقايا أو الوقايات التي يتخذها الشخص لا تنفعه ولو كان عنده ما عنده من الحراس وعنده ما عنده من الوقايات والبيوت الشامخة المانعة فلا تقيه شيئا لا تقيه شيئا إنما كما قال الله سبحانه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستخدمون. لا يستخدمون فهذا الآية فيها تشجيع للصحابة على أنهم يثبتوا أمام الأعداء ويثبتوا عند لقاء الأعداء وأن الجبن هذا ما يؤخر أجلًا والتقدم في المعارك أيضا كذلك لا يقدم أجلًا لا يقدم أجلًا والحذر لا ينفع هذا الحذر ما ينفعكم أبدا والثبات لا يقطع الحياة كما يقول بعضهم التفسير فكم من شخص خاض المعارك والمهالك وما مات وما قتل كم من شخص خاض المهالك واقتحم المعارك وما قتل وأعظم مثال هنا يمثل به ويضرب به خالد من الوليد رضي الله تعالى عنه كم من مهالك خاضها وكم من معارك اقتحمها هل قتل؟ ما قتل ما قتل أبداً وتمنى أنه يموت لكن الله لعله أخره لينتفع به أقوام به آخرون لأن الله أخره لشيء من هذه الحكمة والله أعلم لينتفع به أقوام ويحصل ضرر للكافرين بخالد رضي الله تعالى وفعلا تأخيره رضي الله تعالى عنه كان فيه نصر لدين الله عز لدين الله جل وعلا فهذا فلا يغني حذر من قدر ولا ينفع الجبن ولا يمنع الموت عنك إذا لم تقدم في الموطن الذي ينبغي التقدم فيه فإنه لا يغني عنك شيئا هذا التأخر قد يأتيك الموت إلى البيت وأنت تريد تتأخر تريد تتأخر تريد تأخر يأتي الموت إلى البيت ولكم في فيما حصل قريبا وأنت تريد تدفع تدفع ما فيه فائدة الموت لا حل ما ينفعك هذا الحذر أبدا الحاصل خوض المعارك لا يقدم الأجل والتقدم اقتحام المهالك كذلك أيضا وإنما هذه أسباب فقط أسباب المعارك وقتال هو سبب من أسباب الموت ولا يلزم منه تحقق المسبب قد يحصل السبب ويتأخر المسبب ولا يحصل المسبب فتحام المعارك من أسباب الموت لكن ما يلزم منه أنه يحصل الموت تحققا ولزاما فهؤلاء الصحابة كثير منهم خاضوا معارك ما ماتوا ما قتلوا في المعارك قتلوا في غير المعارك فهذه الآية فيها تثبيت للصحابة وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة فتأخركم عن المعارك هذا ما يؤخر أجلكم انتبهوا هذا قد كتب عند الله سبحانه وتعالى من سيموت في المعركة ومن لا يموت فيها ومن يعني يموت إذا تأخر ويظن أنه ينفع هذا التأخر ومن الذي يخوض معارك ما يمتفد مع تقدمه ما يموت الحاصل هذه آية عظيمة فيها تشجيع وتثبيت للصحابة رضوان الله تعالى فآيات أحد عظيمة آيات أحد التي نزلت في الآن عمران عظيمة جدا والناس يحتاجون إليها لا سيمة إذا حصلت مثل هذه النوائب والأحداث الموجودة الآن في الساحة فيحتاجون إلى أن يذكروا بمثل هذه الآيات العظيمات التي أنزلها الله في أحد وفي تلك المعركة العظيمة طيب هذا نكتفي به إن شاء الله ونقرأ تفسير المصنف بعد إلى هنا